قبلت الشغاطية هل الجماعة تدرك بإدراك السلام مع الإمام أم أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة وإذا دخل جماعة والإمام في التشاهد الأخير هل الأفضل لهم الدخول مع الإمام أم ينتظرون سلامه ويصلون جماعة الجماعة تدرك بإدراك أي جزء منها قليلا كان أو كثيرا مع الإمام قبل أن يسلم وأفضلها أن ندركها من أولها إلى آخرها معه وأولها هو إدراك تكبيره الإحرام ولا تحسب للمأموم ركعة حتى يدرك ركوعها مع الإمام وإذا كان مسبوقا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة ثم ركع مع الإمام تحمل الإمام عنه الفاتحة وحسبت له ركعة عند جمهور الفقهاء ولو دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير فالأفضل لهم الدخول مع الإمام وهو أفضل من انتظارهم حتى يفرغ الإمام ثم يصلون جماعة وحدهم لأن إقامة جماعة ثانية قد يحدث ارتباكا بالنسبه للمسبوقين من الجماعه الاولى وهم يؤدون ما فاتهم منها والدين يحب النظام ويكره كل ما يخل به ومع ذلك لو صلوا جماعه وحدهم فصلاتهم صحيحه ولهم الثواب إن شاء الله والكلام هو في الافضليه فقط والله اعلم